كرام وآل بيته العظام المستمعين الشرف وابط اخوتي الكرام ما مع كلام ربنا سبحانه جل في علاه ونحن مع سوره التقابن واعتذر على التاخير اسال الله ان لنا طريقنا وامرنا اللهم امين رب العالمين قال قال الله جل في علا في كتابه زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى رب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسيح يقول الله مخبرا على المشركين والكفار الذين جحدوا بآيات الله جل في علا وكفروا برسله وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا زعم الذين كفروا هم كفروا بالله جل في علا مع أن الآيات القاهرة الباهرة الواضحة الظاهرة وماهم عيالا ينظرون إلى السماء يريدون مظاهر ربوبية الله جل فيلا تنادي على توحيده ينظرون إلى الأرض ينظرون إلى الأنهار إلى البحار إلى الأشجار يعلمون أنهم بهذا يكونون قد علموا يقينا بأن الخلاق هو الواحد الأحد سبحانه جل فيلا لا يتشاري كيف يعصى يوصي كيف, كيف أم كيف أجحد الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى لعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل ورب قالوا, قالوا لا بعث ولا نشور وجادلوا في البعث والنشور بل وأزداد جدالهم سوءا عندما أخذوا في الب في البعث والنشور قال الله تعالى مصورا إياهم في تشكيكهم عندما قال الله جل في علاه عنهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي لأذوامه يا رمين قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم اللهم أمين رضي الله عنك أخونة السلف أحسن الله عليك ورحمة الله مقام زادك الله خيرا وبرا وحرصا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنا فهنا أمره الله جل وعلا أن يقسم به سبحانه جل وعلا على البعث والنشور لأن الله على كل شيء قدير كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين رد الله عنك ما أدري ما أقول لك أنيس أنا أتحاقر أمام فضلك وأحسانك وأذوب خجلا الله يجعله خلاص الوجه الكريم الله يجعله خلاصة الوجه الكريم لك أن تفعل ما شئت لك أن تفعل ما شئت يا أنيس نحن خادم لك لك أن تفعل ما شئت والمفروض إخواننا في المغرب يسمعوها هو هم الذين ابتدعوا هذه البدعه الأولى فلابد يسمعوا هذا الباب حتى يتراجعوا عما يفعلون يعني. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا وربّي فأمره أن يقسم بربه جل في علاه قل بلا وربّي لا تبعثن ثم تنبئن بمعمّل أئلة تخبرن بجميع عمالكم جليلها وحقيرةها وصغيرةها وكبيرةها نعم وقال وذالك على الله يسير فانت ترد بأن الله جل في علاه أمره بأن يقسم برويتي سبحانه جل في علاه والقسم هنا مناسب أن يقسم بالربوبية لأن لأن لأن الإحياء ولمات من مظاهر الروبوبيا الإحياء ولمات من مظاهر الروبوبيا نردها كذا أو في شيء من مظاهر الروبوبيا إذا قال آه نعم قال إذا عمل الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا وربنا من فوق كده ماشي مزح بس كده قطعه بس امم قطعها ام قال الله تعالى واستمدونك احق مو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين وقال الله تعالى قال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قد بلى وربي لا تاتينا كما الله تعالى اذا الذين كفروا لا يبعثوا قل بل وربي لن تبعثوا ثم تنبؤن بما بما عملتم يعني ما من ما من شيء فعلتموه صغيرا كان او كبيرا الا الله الذي فعل قد احصى وستحاسبون عليه يعرض عليكم وتحاسبون عليه كما قال الله جل, جل في علاه الكهف قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم اننا جعل لكم وضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره لله احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك احدا وقال الله تعالى ان ذلك على الله يسير قال وذلك على الله يسير فإن الله جل فعلا قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون أيسر ما يكون على الله جلال فعلا فالبعث والنشور أيسر ما يكون على الله جلال فعلا ولذلك يقول, يقول الله جلال وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق علي سبحانه جل, جل في علاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن لهم فينقف في السور تتطير عند نفسه تتطاير الأرواح إلى أبدانها فتركب فأبعث من الله جل في أولاه حفاة عراتا غير المختلين يسيرون إلى ربهم هرورين مفزعين اعملنا دينا كفر وان لا يبعثوا القبل يا ربي لك بعث ثم لك تنبؤنا بما من صغير وكبير ودقيق وجليل لا يخفى عليه مثقال ذره في سماته او في الارض ثم قال الله تعالى فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فامر الله جل وعلا بعد ما بين لهم ما عند ما عندكم عندكم انتم تشكون في البعث والنشور الله جل وعلا كما خلقكم يبعثكم وهذا ايسر ما يكون قلنا انهر بسلا وهذا ايسر ما يكون فبين الله جل وعلا بانه بانه يبعثهم كما خلقهم وان هذا اهون على الله جل في علا لذلك بعدما قال ذلك قال فامنوا يعني يلزمكم يلزمكم يلزمكم وجوبا ان تؤمنوا بالله جل في علا روح هناك يا يلزمكم وجوبا ان تؤمنوا بالله جل في علا الذي خلقكم والذي أبعثكم والذي هو قادر على على أن يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى ثم يحاسبكم فآمنوا بالله ورسوله يعني آمنوا بالله الذي بين لكم أنه قادر على بعثكم فآمنوا بالله ورسوله الذي صدقا جاء بالآيات القاهرات الباهرات الظاهرات من قبل ربه جل فعله لتؤمنوا ولتكون النجاة لكم بالايمان قال ت بيقول له الرسول والنور الذي انزلنا الكتاب يقصد بالنور هنا الكتاب الذي انزله وهو القران القران جعل الله نورا مبينا كما في بعض الايات وايضا قد قال الله جل في علاه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وقال الله تعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الله فيه فصل وفيه الهدى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بل وربي تطمئن القلوب وهو نور يستنير به السائر إلى ربه جل, جل في علاه فإنه يبين له مناطات التوحيد التي بها المجات وتجنيب الكف التي بها الزلات نعم. ويكون فيها العقبات وبعد ذلك تكون فيها العذابات فنسأل الله للفعلاء أن ينجينا جميعا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير عاد أيضا عليهم في ذلك بأنه هذا تحذير بأن الله للفعلاء عليم خبير بما تفعلون سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير فلا تخفى عليه عملكم ولا تخفى عليه خافية فهو الواحد الأحد فهو الطهار فهو سبحانه وتعالى فعلا الذي إذا راض شيئا قال له كن فأكون والله بما تعملون خبير يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلم ما خفيا يعلم ما ظهر وهو على كل شيء قدير والله بما تعملون خبير سبحانه وتعالى يعلم في, في, في الأعمالة ظاهرها لله في هي له أم لا يعلم في الأعمال التي أخطأ فيها صاحبها هل انتوى الخير أم لا يعلم الله جل على ذلك فهذه بشاره لأهل الإيمان وفيها أيضا النذارة لأهل الكفران فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم فسمه يوم الجمع لأنه يجمع الأولين والآخرين سبحانه وتعالى على يجمع الأولين والآخرين فهنا يكون الأمر جلل كما قال الله تعالى وصفه أيما وصف في كتابي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومنهم من يلجمه العرق الجامة فالخطب جلل فذلك الذين استشفعون بأدم وابنوا بنوح وابن إبراهيم وبنو وبيعيس يستشفعون بهم والله جل في ألا لم يأذن بالشفاعة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم الجمع ذلك يوم التغابن وسمى أيضا سماه يوم التغابن يوم يبونه أهل الإيمان أهل الجناني الأهل الكفراني وأهل النار سمى بذلك والتغاب اسم أسماء يوم القيامة أيضا وذلك أن أهل الجنة يا نعم. يغبنون, يغبنون أهل الجنة يغبنون أهل النار في هذا الباب قال مجاهد وغيره فقال مقاتل لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب هؤلاء إلى النار عليكم السلام فذهب هؤلاء إلى النار فيه ما فيه من, من العذابات فيه ما فيه من التقريع والتوبيخ والازلال والمهانة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنت فعلم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما الله من شيء قل أنتم إلا في ضلال كبير قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار مفيها خالدون أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير شوفنا فصل الله جل فعلا بما يحدث من الرب يوم القيامة من هؤلاء أصحاب الأهواء أصحاب الكفرات أصحاب الجحود والعصيان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ونتلازم بين الكفر وبين, وبين, وبين, وبين التكذيب يكذبون بآيات الله جل فعلا هم يكذبون بكل شيء يكذبون بكل شيء نعم يكذبون يكذبون بالايات يكذبون بالمعجزات يكذبون بالرسل والمساله انهم مركب الهوى وطلب السياده والرياده والشرف وجحدوا بايات الله جل في كما وصفهم الله جل في علا كما وصفهم الله جل في علا افرائيت من اتخذ الهوى الهوى فانت تكون عليه وكيلا فهذه دلاله واضحه جدا على ذلك فانت تكون عليه وكيلا فهنا الله جل في علاه قال عنهم أيضا عندما يجحدون بآيات الله جل في علاه قال الله تعالى قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون وق الله تعالى عن التعنّت والجحود الذي كانوا فيه قال وقد صرطنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلايا تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة أو تأتيها بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو طرق في السماء ولن نؤمن أخيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولة قل سبحان ربي هل كنت بالله بشر الرسولة؟ في هذا الباب اصل عظيم جدا وهو أن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا هم أصحاب النار فهم خالدون فيها وهذه أيضا فيها أنهم وإن و و و إن صنعوا بعض أو عملوا بعض الحسنات فإنها كلا شيء كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فرعناه هباء منثورا ومن يؤمن بالله وعمل صالحا من كفر عن مسيئاته اللهم استعراء المجنين وال... قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل, ج... ويدخل جنات التجي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير قال الله تعالى ومن يؤمن بالله وعمل صالحًا يكفر عنه سيئاته ومن يؤمن ومن يؤمن بالله وعمل صالحًا هذه استدل بها العلماء على أنه لا يمكن الإيمان إلا أن يكون بعمل صالح ولا يقبل الإيمان إلا بعمل صالح ولا ولا اقرار إقرار بالإيمان إلا بالعمل الصالح الذين عملوا عمل الصالحات لا يكون إيمانًا حقا إلا إذا ظهر فيه الأثر والآثار هو العمل الصالح الذي هذا الايمان ومن, يعمل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته اذن الذي آمن وعمل صالحا فان الله تعالى يبدل سيئاته حسنه يكفر السيئات بل يبدل السيئات حسنه كما جاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الذي تقول حسن، ولكنهم قالوا عن انفسهم انهم زنوا فاكثروا وسرقوا فاكثروا وقتلوا فاكثروا فهل لهم من من توبه مفرة؟ قال الله تعالى هذا قول فصل قال الله تعالى قولا فصلا قال الله تعالى والل... والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الله ولا يبطلون النفس حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك القاثام وضعف له العذاب ومن القيامة يخلط فيه مهانا إلا من تابع آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال يكفر عنه سيئاته وهذه إضافة سيئات جمع والجمع المضافع يعني كل السيئات صغيرة كبيرة إذا آمن وعمل صالحا فإن الله يكفر عنه سيئات الصغيرة والكبيرة ويدخله جنات تري من تأتيها الأنهار خالدين فيها أبدا فهنا أبديت النعيم صرمدية النعيم بالفوز العظيم بجوار رب العالمين في جنات النار في قال صدقا عند ملك المختدر على أسرة كالملوك بل هم الملوك منهم يتزاورون أيضا في يوم, يوم المزيد يلتقون في يوم المزيد يوم السوق يوم الجمعة ويتزورون ربهم جل في علاه ومنهم من يرى الله عدوا وعشيا قال ولأن هذا القرآن مثالي فأتى لما أتى باهل الإيمان أتى باهل الكفران والذين كفروا وكذابوا بايتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها فبئس المصير مصيرهم نعوذ بالله من من مصيرهم الى بوار الى خساره الى خلود في النيران عذبت قال الله تعالى وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب طريق وهنا الحسره والندامه عند عند الملامه الحسره والندامه عندما لام استبرئ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العادات وتقطع بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لان لنا كرره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم خسارات عليهم وما هم خارجين من النار وقال تعالى ان الشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا مسرفكم وما انتم مسرفين اني كفرت وما من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم الفوائد ام ثمطه البحث والنشور ردا على الفلاسفه والملاحدة سعة علم الله لا يخفى عليه خافية يعلم ما كانوا ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون هذا القرآن مثانية مثانية إذا ذكر اهل الإيمان ذكر اهل الكفران وإذا ذكر السماء ذكر الأرض ذكر المشاكلة فهذا القرآن كما قلنا مثانية لو في أسئلة تفضلوا